إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّارِينَ مَآبًا نابثين فيها أحقابًا لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً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 إِنَّ لِلْمُتَّكِينَ مَفَازًا حَذَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا ذِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا